من حقوق الوالدين وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا من حقوق الوالدين وبالوالدين إحسانا فكأن قائلا قال كيف أحسنوا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 من حقوق, الوالدين من حقوق الوالدين وقضى ربك امر ربك الا تعبدوا الا اياه لانه لا يستحق العباد احد الا الله عز وجل وقضى ايضا الامر ووصى بالوالدين احسانا اذن جميع انواع الاحسان يجب على الولد نحو والده أن يحسن إليهما جميع أنواع الإحسان وبالوالدين إحسانا الإحسان القلبي والنساني حتى إذا ما السيدة تمسها برفق وليم وإحسان إذا كلمته كلمه برفق وإحسان إذا نظرت إليه كلمه برفق منبري برفق وإحسان إذا مسسته مسه برفق وإحسان جميع أنواع الإحسان ثم قال تعالى إنما يبلغنا عندك الكبر أحدهما أو كلاهما يبلغنا عندك لا عند غيرك ولذلك إذا رزق الوالد بعده يا أولاد يجب على الأولاد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في رعاية الابوين لا يتسابقوا في إعطاء كل واحد بالتخلي عنهما يقول خذ أمك أنت الكبير خذ أمك أنت الكبير خذ أمك أنت الصغير خذ أمك دارك ورونين دار الله يجب على جميع الأولاد أن يتنافسوا وأن يتسابقوا في هذا الكنز العظيم الذي جزاؤه الجنة إما يبلغن عندك الكبر لا عند غيرك من إخوانك ولا أقاربك ولا المشروعات الخيرية عندك الكبر أحدهما أو كلاهما قد يموت أحدهما ويبقى واحد بدون الاخر قد يموت فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما يقول عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والله لو كان دون اف كلمه لنهى الله الولد عن قولها لابويه اقل شيء من يقال اف اذا امرت بامر تقول اف تتأفف يجب ان تباشر الكلام الطيب معهما لبيك ابي لبيك امي نعم ابشر حاضر بلغتك كما تقولون افضل كلمه للجواب على خاطرك على عيني على أنفي على رأسي ما هو صحيح. حدثني بعض الإخوة قال دخلت بيتي يوما من الأيام وأبنائي مسافرون مع زوجتي إلى أهلها فوجدت حذاء ابن الصغير أتعرفون ماذا فعل الأب أخذه وقبله اخذ الأب حذاء ابنه الصغير الغائب وقبله امه الى عظيم المحبه فاعظم انسان في الدنيا يحبك امك وابوك ولذلك هم اولى الناس بالبر اولى الناس فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما قد يقول بعض الناس ابي جاهل أو أبي فاسق أو أبي ظالم مع جهله وفسقه وظلمه لا يجوز لك أن تتأفف له أبدا ولا يجوز أن تنهره أبدا وقل لهما قولا كريما اختر أفضل الكلام واستعمله مع الابوين لعظيم حقهما ما عليك ثم واخفض لهما جناح الذل من الرحمة اخفض لهما جناح الذل لا بد أن تنكسر نفسك عند حديثك مع أبويك بعظيم حقهما عليك تنكسر وتخفض بصرك ما تعمل بصرك في وجه أبيك تعظيما ورحمه تمسها كذا بهدوء، تمس بهدوء. قال بعض السلف: بات أخي يصلي الليل كله، وبدت تحت قدمي أمي اغمزهما كانت امه شاكية مريضة، فبات يغمز رجل أمي وعالجها، حتى الله يشفق على الله يشفى. قال: فوالله ما وددت أن ليلتي بليلته. لو قال خذ صلاتي واعطني برك يقول لا البر أعظم من الصلاه ما البر أعظم من الصلاة النافله وفقد لهما جناح الذل من الرحمه لا بد ان ينشا الطفل على رحمه ابويه لعظيم حقهما عليه لا بد ان يربي نفسه على انه يرحم ابويه في حال الشباب وفي حال الكهولة وفي حال المشيب إنسان يحبك إنسان قد احسن عليك إحسان عظيما لا بد أن تقابل محبته بمحبة مثلها لا بد أن تقابل رحمته برحمه مثلها لا بد أن تقابل إحسانه بإحسان مثله وقل لهما قولا كريما رفظ لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه من أبر الناس بأمه وكانت أمه في بداية الإسلام كافرة فذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله ان يدعو الله لأميا يهديها الإسلام فاستجاب الله دعاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وهدى امه للإسلام فكان إذا دخل عليها قال السلام عليك يا أماه اللهم ارحمها كما ربتني صغيرا فترد وعليك السلام يا بني اللهم ارحمه كما برني كبيرا إذا لا بد أن تقوم سوق الرحمة بين الولد ووالدي لأنهم أعظم الناس رحمة بك أعظم الناس إحسانا لك أعظم الناس حبا لك ولذلك كان حقهم أعظم الحقوق في الحديث المشهور من احق الناس بحسن صحبتي يا رسول الله قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم, قال أمك قال ثم أبوك وفي الحقيقة لولا الحمل والولادة والإرضاع والتربية لصار الحقان متساويين لكن الأمة تفضل بالحمل والولادة والإرضاء والتربية وإلا فإن الوالد المشفق على ولده قد بذل نفسه وماله وعمره في سبيل تربية ابنه بذل ماله ونفسه وعمره بل ربما أكل الحرام وارتشى من أجل أبنائه جهلا منه ربما آثر عذاب الاخره على عذاب الدنيا لابنائه كم من الآباء باع اخرته بدنيا ابنائه كم من الآباء هو خطا لكن فعله حبا ورحمه ولذلك لا يقل حق الوالد عن حق الوالده ابدا في البر والإحسان والرحمة والطاعة لعظيم الحق وقد سألني شيخنا حماد الانصاري رحمه الله تعالى وهو محدث المدينة يوما سؤالا فقال يا محمد هكذا يا محمد يا, أهل مالي يا محمد قلت لبيك شيخي قال ما تعدون البر عندكم ما هو البر عندك أيها الشباب قلت البر نقول في الصباح السلام عليكم صباح الخير. هل تريدون شيء يقولون لا نقول الحمد لله وفي المساء نقول السلام عليكم مساءكم الله بالخير هل تريدون شيء يقول لا نقول الحمد لله ولا ترد هذا هو عندنا قال من يطبخ في البيت قلت أمي قال من يغسل قلت أمي قال من يكنس قلت أمي قال هذه خادمة وليست أما قال والله ما عملت أمي شيئا بيدها منذ عرفت نفسي ما عملت أمي شيئا بيدها منذ عرفت نفسي إن كان عندي مال أحضرت لها خادمة بمالي وإلا خدمتها بيدي ما حال أكثرنا مع هذا المثال في هذا الزمان الأم تطبخ فإذا قلت جزاك الله خيرا على هذا الطعام فقد أحسنت برها ولا تقول جزاك الله ولا تقول شكرا تقول ملح الطعام زائد الطاجين اليوم الملح زائد الكسكسيها اليوم ما في لحم هكذا وتكنس وتغسل وتكوي وتطلق وتوزس وقليل منا من يشكرها وقليل منا من يقابل إحسانها بالإحسان ولذلك احتاج. كثير من المسلمين إلى أن يذكرهم الكفار بحق الأم عليهم لكثرة مظاهر العقوب في بعض أبناء المسلمين استوردنا ما يسمى بحق الأم أو بعيد الأم استيرادا حتى نتذكر حق أمنا علينا فنهد فنهدي أمنا ورده ما شاء الله في ذلك لما شاء تفلح المرء يعقها خمسين سنه وفي يوم عيدها يهديها ورده وهذا خطا واضح ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه واله وسلم أي العمل خير قال الصلاة على وقتها قال ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله الجهاد ستقتل نفسك في سبيل الله بر الوالدين أفضل من الجاتس أفضل من الجاتس في سبيل الله وخرج شاب من الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة فقال والله يا رسول الله ما اتيتك حتى أبكيت أبي وأمي قال ارجع فأضحكهما كما أبكيتهما في حديث اخر قال احي والديه قال نعم قال ارجع ففيهما فجاهد وفي اخر قال احي والد قال نعم امي حيه قال الزم قدميها فثم الجنه إذن بر الوالدين اصل من اصول الاسلام ولا تقوم الاسره المسلمه الا بأب وأم مشفقين وأبناء برره ولذلك لما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكبر الكبائر قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال لا وقول الزور لا وقول الزور لا وقول الزور هناك أي العمل خير قال الصلاة على وقتها ثم بر الوالدين هنا أكبر الكبائر الإشراق بالله ثم عقوق الوالدين اذا يجب أن يعتقد المسلم أن لأبويه عليه حقا شرعيا يتعبد الله عز وجل باداء هذا الحق وان كان كافرين بل وان كان من رؤوس الكفر والضلال بل وان كان من دعاة الكفر والضلال فإن هذا الكفر لا يسقط حقهما ابدا قال الله تعالى وان جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا فكيف بالأب المسلم المشفق كيف بالأب الصالح إذا كان بر الوالد الكافر واجب فكيف حال الوالد, الصالح الوالد المسلم